Surah Al Sham, artinya Matahari, terdiri dari lima belas ayat. A'udhu bi Llāhi min rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهاء إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما صوَّهُمْ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَّهَا قَدْ أَفْلَحَ مَا زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ سَمُوتُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَتَمْتَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ wa hab wa na